وَالَّاتِي فِي نَفْسِهِنَّ الْفَاحِشَةِ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهن بَاتَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا تَأوبَة عَلَ الله غِلَّذينَ يَعَّلونَ الس أَبِجَهلَ يسُ م يَتُونَ منِنْ قَارب فَأُلَائِكَ يتُُرُ اللههُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم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 وَلَا تَعْبُدُوا غَيْرَ لِلَّذِي أَثَيْتُمُ النَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ نَبِي الْمَعْرُوف فَإِن كَرِهْتُمْ وُجُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خيرا كثيرا.